بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون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 وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذًا لَّا يَنْتَحِي إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْتَحِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ مَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ فَعَمِيَتْ أَبْصَارُهُمْ فَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ فَجَلْدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرعا لكم بل هو خير لكم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 إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه وقلتم ما يقول لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعوذوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ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 والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليغفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعلوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو, أو أبنائهن أو أبنائي إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو مسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 إلى الله جميعا أيها المؤمنون لغلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله والله واسع نعيم واليستغفِف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم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 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيبهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا وأعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ومال ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موجم من فوقه موج من فوقه سخاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكب يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جمال وينزل من السماء من جبال فيها من برده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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبوار والله خلق كل ذنبة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربا يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات العينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا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 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بلوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة